رحمان ربي رحمة كل نبضه عرق من فؤادي تديشو بالدعواتي بالدعواتي لك محيا يا خالصا خالصا ومماتي يا جی سیو جی سیجو ذنتي وحياتي لك محيا خالصا ومماتي خالصا ومماتي يا الهي ويا عظيم الصفاتك لك سعي وفيك غاية حبي ونجاوى انضراعتي وصلاتي وسجودي معراج روحي وعقلي وانعتاقي ولذتي وحياتي